يا دار وين البيوت الليلة رانا واهل القيم واشيام والفرض وسنة قالت توفى وراحى وجمل الجنة وش انبغى بالمنازل عقبها ليها وش انبغى بالمنازل عقبها ليها قمت تلف والا ادري وش صاير ابني ما ادري وش اللي على الاطلال جايبني هل الدمع عاشق الله لا يعاقبني العين تبكي وانا ادري وش مبكيها العين تبكي وانا وش مبكيها تبكي على ماضي يا لاجداد وبيوت باقي أثر وبيوت مهدوم يا عيني على لبك من تيب ملزومة دي سكت كل خلق الله مشوا فيها دي سكت كل خلق الله مشوا فيها ولدت الرجن بالعالي يبكي ودمعه على لوجان همالي بيقول راح وخلوني هنا لحالي بغربتي شاب منها راس راعيها شاب منها اسراعيها وابطت منهم خلاويه وياه يا العيبه البوم لا هذي ولا ذي واليوم ما باكر لفن وحرفية الله يستر من الدنيا وتاليها رجع الحونه من سمع صوته هياب خاف يشجونا صحيح عليا ما بد ما هي بمامونه ام البلاوي كفان البلاوي كفان الله بلاويها دمع العين من هلي طاري انطرالي ذبحني جعله ولي أظني ما عاد مر الدار لي ما يبكي العين كود غالي